استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك أحافظ على وطني أحافظ على علمي أحافظ على بيئتي أحافظ على مدرستي أحافظ على الغابات